Aini li gair jamalikum la tandzurun Aini li gair jamalikum la tandzurun wansihu kum Jamaan kum, waisa katu, fahikum, al tafkaru, jibtun fakhabat wajudi, al naziri al naziri, jibtun fakhabat فلذلك عيشي بالفرك موكتروم حب لكم تداون بغير تكلف يا والطبع في الإنسان لا يتغير صدرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لا لا لا صبر لا أصبروا حتى يراكم ناظري وعلا أموت انتوا هو اللهم صلي وسلم وبارك علي طول You know. You. Oh, oh. Terima so, kasih no